كل فرج مهما يطول العين لا مو يقول يا علي كل ما افكرك القى كل همي يزول القى كل همي يزول كل <تصفيق> مهما يطول صيدي والقحزمي صار عيدي شحرموان الاكتبه انت توحي وتمليدي انت توحي وتمليدي ما أقع لي لو قلت لا انت لفظاتي ووجودي لانك انت لي اقرا من حبل يحيي وري وروحني لحن سني حيدار حبك بقلبي طبعته ظلم مصابك شوقي كبار ظلم كبار <تصفيق> يا علي وكل القطايفك يمّي احضار لو انا بشد ونجان همي بن حبتك تحرار همي بن حبتك تحرار حبك بقلبي هدايا فقة حدود الخياليه ارجويب محبتك انا وانت الليل العاشق زلال واضين وبالشداد اكبر مناضيل انت للسائل مجيبه ومتحال للمشاكل متحال للمشاكل ترتوي بمحبتك الروح واصلي المعروف واصي يا امين اللي يطلبه ما اله الا كل شوق افصي الى كل شوق افصي <تصفيق> يا امير بكل زمان وكل مكان يا لي يا لي يا الامير الوحده اللي قابن جرحان الامان يا لي يا امير كل كل همي يسوع كل كل يا أحبك سلمت روحي على قلبك ما بهش ما يقولوا سلمي سلمك حرب حرب حرب حرب انا امشي لني ماشي على دربي كل قديرانا ابايه ويشهد على البيع ربك على ربك انت اول يصعب علي أقول إنك أخير. اجل الشيعه نحملك للحاشر يا, علي يا, علي الله الله يا